Bismillahir Rahmanir Rahim. Wal-layli idha yaghsha wan idha tajalla Wama khalaqa adh-dhakara wal-untha man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 إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى